بسم الله الرحمن الرحيم أبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور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 كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قالوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ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 ويقبض ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير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 قل ارايتم ان اهلكن يالله ومن منع أَوْ او رحمنا او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب اليم قل هو الرحمن امننا به وعليت وكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل ارأيتم إن أصبح ماؤكم ووراء فمن يأتيكم بما إن